قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلت كم من أعمالكم <سؤال> شيئا إن الله <سؤال> <سؤال> غفور رحيم.